إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة في السماء أنوار تدوم يوم يسلم ألف يوم مصر محروسة وسماها فرحة تملأها النجوم نجوم في سماء المحروسة نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل استمعينا الكرام أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة نجم هذه السهره من مواليد الخامس والعشرين من يونيو عام 38 تخرج في كلية الزراعة وهي الكلية التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل الإمام صلاح استعدني محمود عبد العزيز ومحسنة توفية. في المرحلة الثانوية كون فرقة مصرحية مع مجموعة من زملائه. كما لاقى مسلسله الشهير القاهرة والناس عام 72 نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه على شاشة التلفزيون. من أشهر أعماله السينمائية حب في الزنزانة. وناصر 56 كما قدم لشاشة الصغيرة مجموعة كبيرة من أشهر الأعمال الدرامية منها أبناء الأعزاء شكراً الشهير ببابا عبدو العائلة والناس دواعي أمنية والرأي البيضة مستمعين الكرام نجم هذه الصخرة هو المخرج الكبير محمد فاضل المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل برحب حضرتك كل سنة حضرتك بالفصحة وسلامة كل سنة وجميع الناس بخير حيا وأنا أتأمل شخصية المخرج الكبير محمد فاضل بثقافتها ورؤيتها وتصريحاتها تصورت أنه دارس تنمعد العلي للسينما أو معد العلي للإخراج ولكن هذا لم يحدث وكانت المفاجأة لم أتصور للحظة أنه تخرج من كلية الزراعة هذه التداعيات وهذه البدايات تجعلني أبدأ مع حضرتك منذ البداية كيفية التوجه لهذا الطريق والعمل في مجال الإخراج لتصطير هذا التاريخ الطويل من النجاح الإخراج الحمد لله هو بداية لازم من أي فن لازم بقى فيه قدر من الموهبة ودي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للناس بقدر مختلف يعني. فده أساسا فيه ثم المناخ المحيط يعني لازم هنا وده مش عشان بسجل في الإزاعة لا فعلا الإزاعة المصرية حتى يعني قبل ثورة 52 وما بعدها في بدايتها قبل ظهور التلفزيون عام 1960 إزاعة كده تقنص رئيسي جدا في الحياة المصرية كمان الجانب الاخر من الاذاعة هو اللي كان بيشد الجانب الدرامي يعني لا انسى اطلاقا احسن القصص في رمضان للاداع العظيم يوسف حطاب ومعه الكاتب الكبير محمد علي ماهر كاني كنت بشوف القصة مش بسمعها ثم ألف ليلا لا يمكن ببشاره وطهر أبو فاشا. محمد محمود شعبان وغيرها الدراما بقى سيد بدير وأنور المشري ومحمود السباع وكمل يوسف ومحمد توفيق يعني طبعا مش عايز انسى ناس كتير عظماء بداية التمثيلية الإزاعية كنت بقعد جنبها جنب الراديو كده كان الراديو طبعا بتاع زمان ما فيش ترانزستور الضخم ده اللي موجود في مكان مهم جدا في البيت معمول رف وغطى مفرش كده مزغول بالدانتيل الاهتمام الأسرة بهذا الضيف العظيم جدا غير بقى طبعا أحاديث الدكتور طاح حسين أحاديث فكري أباظة باللغة العمياء يعني في يومين متتاليين كنا نسمع الدكتور طاح حسين بيتكلم باللغة العربية العظيمة بتاعته ثم في اليوم التالي حديث فكري اباظه باللغة العمية المحببة اللي كلها سخرية وكذا كانت إذاعة غير طبعا موسيقى فرقة موسيقى الاذاعه أوركستر الإذاعة بقيادة محمد حسن الشجاعي وعبد حليم علي وغيرهم من قادة الأوركستر الاذاعه كان اسمه كده زمان حديث الشيخ محمود شلتوت الدينية صباحا كل يوم الصبح يعني حديث الدينية المستنيرة اللي تخلي واحد ينزل يروح شغله كده وهو مبتهك مش مخوفين وبعذاب النار بس الدين فيه الجنة كمان يعني هكذا ده المناخ اللي الصبي محمد فاضل في اسكندرية نشأ فيه وصولا بقى إلى المدرسة الابتدائية أنا أذكر أن أنا قريت مصرحية هاملت لشكسبير كانت ترجمة خليل مطران وفاكر بقى أول جملة في الرواية بيقول له من الزول اتعرف اللي هو ظهور الشبح طبعا قصدي يعني إذا هاملت موجودة وأنا قرأ وأنا في سنة تانية ابتدائي تانية ابتدائي دي يعني مثلا نقدر نقول عشر سنين آه لأ عشر سنين يا شيكسبير موجود في المكتبة جمعية تحسين الخطوط أو الخط دي من جامعات مهمة في المدرسة الابتدائي وكانوا ياخدونا رحلات لمدرسة تحسين خطوط في السكندية بقى أسدزة محمد إبراهيم وسيد إبراهيم وأسدزة الخط العربي فأدي التكوين اللي كان الطالب أو تلميذ ابتدائي بتكون فيه نطلع للسنوي سنوي عبارة عن إيه أنا كنت في مدرسة ستين سنوية فيها مسرح ومسرحية مسرحيات باللغة العربية الفصحى مسرحيات صلاح الدين الأيوبي يعني وكان مدرس أول لغة العربية هو في نفس الوقت بقى مشرف على الفرقة المسرحية الندوات الخطابة القاء الشعر كل ده هذا المناخ اللي الواحد يتكون فيه طبعا مع قيام بقى ثورة يوليو 52 ودخول للواحد الجامعة كان نفس الحكاية النصات الجامعي كان لا يقل أهمية عن النصات التعليمي يعني إيه إن منتخب جامعة اسكندرية ده للتمثيل لا ده مش منتخب الناس بتلم بعض وعملوا مسرحية كده مع بعضيهم لا كان بيجيلوا أسادزة الأولى ده الرسولنا كما كنا في معهد في نوم مسرحية قبل ما نعمل المسرحيه اللي هنشترك بيها في المسابقه لا بيجي اساتذه المسرح في مصر الاستاذ زكي طليمات طبعا وكان عمي عميد معد علي للفنون المسرحيه ومعاه بقى عبد الرحيم سرعاني ونبيل الألفي ومحمود مرسي وحمدي غيث ونور الدمرداش وكل دول ايه يدرسوا لنا علوم المسرح وكمان ايه الاستاذ دوريني خشوا مثلا يوم يدرس لنا تاريخ المسرح ده كان النصات الجامعي اللي كان لازم جزء مهم من الحياة الجامعية في الجامعات في ذلك الوقت بس ده المناخ كل هذه الملامح التي ساعدت في تكوين النواحي الإبداعية في حياة وشخصية المخرج الكبير محمد فاضل مدعى إلى ما وصلت عليه الشخصية الآن والتي يعني نستمتع بها جميعا ولكن يبقى السؤال لماذا اختاروا مجال الاخراج في العمل الدرامي لماذا لم يختار أن يكون ممثلا مثقفا كما نرى بعض الممثلين المثقفين لماذا اخترت تحديدا مجال الاخراج؟ يمكن عدة اعتبارات هنقول اعتبارات بقى بصراحة أو صريحة يعني من ناحية النفسية أو الشخصية كده كنت بحس لا المخرج ده هو اللي بيقود العمل الفني وأن الممثل جزء من العمل الفني وليس كل العمل الفني كنت مقتنع تماما بانه النص او المؤلف هو الاساس في اي عمل فني سواء كان مسرح او سينما وده ده لأنه كنت اريد طبعا مسرحيات كتير وروايات كتير ايضا فده احد الاسباب سبب تاني ان انا برضو بعتبر انه ايه الواحد حجمي هيخليني مش اخد ادوار مهمة لأنه برضو جزء من الشكل الخارجي للممثل بيخش في الحكاية فمعرفش فضلت الإخراج لأنه عايز دراسة أكتر لأن كان لازم أدرس أدب مسرح أدرس سيناريو بالنسبة للسينما أدرس ديكور أدرس مزيكا أدرس ملابس يعني اخترت الطريق الأصعب في هذا المجال بس بالنسبة لي كان بيحقق أشياء كتير قوي كان بيخليني أقرأ وده أنا يعني بعتقد أنه الرائع دي هي والسفر بصراحة هما الاثنين دول أمتح بالنسبة لي يعني هل تتذكر وهل هو صحيح بالفعل أن حضرتك في المرحلة الثانوية كوانت فرقة مع زملاء لك كانت بتقدم أعمال فنية في الملاجئ هل هذه حقيقة؟ أه أو وأول ما ابتدينا يعني كنا في الصيف طبعا في أسنان السنة الدراسية أديحنا في فرقة المدرسة طب الصيف هنعمل إيه؟ فكوننا فرقة كده هو بنا بين بعض احنا نختار روايات نعمل لها تبسيط روايات في الحكيم ذات الفصل واحد وكده ونعمل فرقة مع بعضنا كل واحد يدفع طبع لوحك زمان مصروف كان حاجة أولئلة جدا لكن برضو كان بينفع ويكفي ونروح بقى نعمل حفلات مجانية في بعض دور الجامعات الرعاية والاجتماعية كثير جدا من المخرجين عامل كمخرج مساعد أول لكبار وعمالقة الإخراج في السينما وفي الدراما التلفزيونية أما المخرج الكبير محمد فضل وقبل أن أتطرك إلى أولى أعمالك الإخراجية ترى من الأساتذة في عالم الإخراج الذين يمثلون قضوة في هذا المجال حضرتك هو طبعا بالنسبة المسرح كان فيه أكتر من حد؟ لكن بالنسبة للتلفزيون كان بس هو الأستاذ نور الدمرداش لأنني طبعا تعرفت عليه وإحنا في منتخب جامعة اسكندرية أو هو اللي تعرف علي يعني ويمكن اخترني من بين بقية زملائي اللي في المنتخب علشان أواصل معه العمل كمساعد مخرج لما التلفزيون فتتح عام 1960 وكنت أنا في الوقت ده موظف في وزارة الزراعة بعد خروجي من كل الزراعة ف كنت بعمل حاجتين مع بعض يعني كنت بزوغ بصراحة من <تصفيق> الوظيفة وروح أحضر لأن كان زمان الدراما التلفزيونية إيه صهرة كل شهر حلقة من مسلسل كل أسبوع فكان أستاذ نورد مرداش عنده تمثيلة صهرة اسمها محكمة شهرية فكنا بروح نسجلها نعد البروفات ونسجلها مثلا في ثلاثة أيام فأنا كنت بزوغ الفترة دي لكن بقيت الأيام كنت بركب القطار من اسكندرية القاهرة يوميا لأن أنا ما كانش عندي مكان أقيم فيه بالقاهرة وطبعا مرتبات في ذلك الوقت لا تسمح بأن الواحد يقيم في القاهرة وغير ان أنا مرتبط بوظيفة في الحكومة فكنت فعلا ما عنديش وقت أنا مغير في القطر سباح لي أتوقف عند عمل درامي شهير لحضرتك ما زال عالق في الذاكرة إلى اليوم وهو القاهرة والنس هذا المسلسل الذي أنتجه عام 67 ولقى نجاحا كبيرا إذا تحدثنا عن خلفيات هذا العمل ورؤية المخرج الكبير محمد فاضل في هذا التوقيت إذا استدعاها اليوم هل بيكون قاسي عليها بعض الشيء؟ أنا ابتديت طبعا زي ما كل الزملاء ابتدوا كانش في حاجة زمان حد ييجي كده من بيتهم يخرج مسلسل زي ما حصل في هذا الزمان العجيب طبعا من المحطات كانت المهمة أن أنا أخرج تمثيلية صهرة اسمها أبي ذر الغفاري عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري كان تأليف مصطفى كامل والرئيس جمال عبد الناصر شافها وقال لوزير الإعلام في ذلك الوقت ساز محمد فيق أنه يديني مئة جنيه مكافأة من وزارة الإعلام وبعث شهرين لألمانيا ده كان سنة ستة وستين جيت من هذه البعثة لي طيب سلسة لبيب مدير عن برامج في ذلك الوقت قال لي عايزين مسلسل اجتماعي اسبوعي لا قال لي ايه الموضوع ولا اعمل ايه فابتدأ نحضر المسلسل اسمه القاهرة والناس كل اسبوع حلقة من خلال اسرة مصرية ستة قامت حرب سبع ستين قلنا لا احنا مدام هذه الهزيمة العسكرية حصلت لابد أن احنا نحلل الأسبابها دراميا وفعلا حملت أسرة قاهرة والناس اللي كانت مكونة من استاذ محمد توفيق والسيدة عزيزة حلمي والسيدة كريمة مختار دول اللي كانوا يعني الأب والأم والعمة ثم الأولاد نور الشريف وأشرف غفور وناديا رشاد وفاطمة مظهر دي العيلة الرئيسية يعني السبت باستمرار انه من خلالهم تديرنا نعرض موضوع كل اسبوع من وجهة نظرنا تحليل اسباب الهزيمة فكلمنا عن الدكتاتورية او الانفراد بالرأي كلمنا عن النفاق الاجتماعي كلمنا عن المحسوبية كلمنا عن الفساد الإداري عن البيروقراطية عن يعني تنوع مجموعة من الأهداف وليس هدف واحد. آه في كل حلقة كان بيبقى رسالة. ما شو احترق معك ليه عاد؟ هم مونا. الأنسة مونا. ما راحتش عن تقولي خالص النهاردة. بتقول ايه؟ أم ما راحت فين؟ أنا شعر رطني. هي حصلت لحد كده لا. هلو.. حسين.. اسمع حسين.. انا بقيتش قادرة استحمل اكتر من كده لازم تيجي تشوف لك صرفة مع ولد اخوك الله.. اه.. طب ام حسين مالد دي حاجة مفوت حضرتك اللي تصرف فيه خلاص.. انا بقيتش عارفة تصرف ولا قادرة استحمل لأبدا اهو عموكو جاي شوف له صرفة معاكو مساء الخير انت كنت فيه؟ كنت بذكر عند فوسي لسا بتجذبي؟ تجذبي ليه؟ انا عايز اعرف بقية حالا انت كنت فين انا انا انا يا هانم روحت لك عندي بوسي ابوها قالي انك مرح خالص كنت فين انا انا انا كنت في السينما ليه مش بوديك السينما كنت... السينما لوحدك من ستة لتسعة كنت مع اصحابي ووصلوني لحد هين وبتكدبي علي ليه ويا بقى تلاقيك كل مرقة بتروح السينما ابدا والله العظيم النهارده بس اعتريت وكنت عايزه تحطيلي احمر ابيض والله عالي يا ست منى انا كل اللي بلومك عليه انك كذبت تكذبي ليه بس انا لو كنت قلت لها ما كانتش هترضى يعني ما انتش عارف بابا لما كان هنا ما كانش بيعمل اي فرق بيني وبينك برضه ده ما يخليكيش تكذبي عايزه حاجه تطلبي بيها وتصممي عليها لغايه ما تاخديها مش تكذبي تصمم تصمم ده ايه يا سعاد ما توفر النصايحك بنفسك نفسك احسن لا بس انا صح خالص المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل اسمح لي أنتقل بحضرتك إلى عمل لا يقل نجاحا عن هذه الأعمال التي ذكرتها حضرتك منذ بداية السهره وربما هذا العمل تربى عليه أجيال بابا للفنان الكبير الراحل عبد المنعم بولي هذا الفنان الذي طالما رأيناه على خشبة المسرح بيمتنا وعلى موجات الإذاعة وفي الأفلام السينمائية القديمة ولكن من خلال عمل درامي كان له طعم ومذاق كبير لو تذكرنا واستدعينا مع حضرتك ذكرياتك عن هذا العمل الكبير مع هذا الفنان القدير الراحل عبد المنعم بولي في ناس كتير بتعتبر أنه أبناء العزاء شكرا أو للناس عرفته باسم واب عبده للكاتب حسامي جنبلاطي بيعتبروه نقلة في الدراما الاجتماعية بمعنى أولا ده كان سنة 79 احنا عارفين الانفتاح الاقتصادي العشوائي اللي هو أيام رئيس السادات اللي هو ابتدى 74 يعني بعد انتصار 73 فإحنا الناس كانت متوقعة خلاص بقى يعني احنا منتصرين في الحرب او على الاقل لسه ما عم عملناش معاهدات السلام لكن في نوع من لا خلاص يعني مش هتبقى في حروب تانية ولكن فوجئنا بانه اتعمل انفتاح اقتصادي عشوائي بمعنى انه بقى اي حد ممكن يعمل اي حاجه فكانت نتيجه انه السلم الاجتماعي اتقلب بقى بعد ما كان معروف مين في قمة الهرم في كده فاتقلب بقى القمة من تحت بقى الناس معاه فلوس وبقى التقييم المادي هو الأساس مم. فدخل مم. إلى الأخلاق على طول ما هو المادة لو اسيء استخدامها تأثر على الأخلاق على طول فكان المسلسل ده اتعمل سنة 79 عشان ينبه إلى هذه الظاهرة الارتباط بالإخوات والأب والأبناء والأب يا جماعه احترسوا ده لو ما خدناش بالنا هنفقد كثير جدا من قيمنا وتقاليدنا اللي هي مجتمعنا المصري أيم عليها وهي الأسرة والانتماء للأسرة ففجئنا بانه لا ده احنا ابتدينا الأسرة تتفكك وابتدى حتى العمل الاب رب الولاد بعد أمهم رحلت وكده فكان لازم مسلسلة تعملوا عشان كده كل ناس حست بيه. وكل واحد حس إنه, انه في حته منه كمان في بقى نوحي فنيه انه اول مره الاستاذ عمنا مدبولي احنا ناس عارفاه نظريات المدبوليزم المنسوبه اليه وهي الكوميديا في المسرح بالتحديد فاول مره يعمل دور أو يجمع بين التراجيديا والكوميديا فده برده الى جانب ايضا ان البطوله كانت جماعيه برده ده كان شكل جديد من اشكال الدراما التلفزيونيه يعني كانت الاسره يحر الفخارني فاروس شاوي صلاح السعدي ومحمود محمود الجندي ابن الأخ فانا فردوس عبد حميد الجارة اللي هي العلاقة تها برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في المجتمع المصري علاقة الجيرة إلى جانب طبعا أسر الحكيم وفاطمة مزهر مجموعه وتوكبة كبيرة فينا. إنه ما فيش بقى البطولة الفردية رغم ان الأستاذ مكبولي بولي هو النجم والمعظم بقين دول كان لسه يعني شباب صغير. الفخراني كان لسه أكبر دور بيبدأ ياخد دور أساسي مثلا فارولف شاوي أول دور كبير خالص وهكذا يعني فكان له ملابسات خاصة به أبناء الأعزاء شكرا ده هو اللي خليت له هذه القيمة أنطق الشامل ساعة 8 بالظهر باقي من الزمن 5 دقائق ربنا هيكسفك وهيجو في المعاد بالزبط باقي من الزمن ثلاث دقائق والغايد ملوش نايم لا بقى يا ففا المرة دي مش هنطفي الشماء إلا ما كلهم يوم ما تعمل لك هم يا أستاذ حمدي الله الوقت بيجري باقي من الزمن دقيقتين. الله انت عامل زي ساعة التليفون كده ليه باقي من الزمن دقيقتين. إيه <تصفيق> الزن بتاعك ده الساعة الآن الثامنة تماما يا بابا اخوكم يا حبيبي بدريه يا هو ادي يا حبيبتي الله يسلمك اهلا عصف كل حاجه طيب بتتايي في سنه طيبه يا عسل فدي على ما اصلا يا في مش هدخل بقى ولا ايه انا في الفزع الخارجي ده اهلا يا روح قلبي حبيبي اتاخرت كده ليه والله يا بابا اخويا رفض بقى يعمل هو كبير وقلنا نعمل برنامج وكل واحد يدخل في دوره يا أخويا انا قفل بوسكاتك كفانك موصل بالنامج يا عفري عفب كل سنة وانت طيبة حبيبتي كل سنة وانت طيبة مدى لي كل سنة وانت طيبة يا عفاة وعبال مئة سنة انت وعظة الصغير ممكن ادخل يا بيرا وخاتي لسه لسه بعدك مجال لسه يا عفاة اهلا يا ماجد يا حبيبي يا بابا حبيبي اهلا اهلا اهلا اهلا يا سوزي مبسوطه النهارده طبعا وانا اقدر ما انبسطتش منه يا حبيبي كل سنة وانت طيب يا عبد انت ولا جاي ببعد الساعه بقى كلنا اوره ولسه ما شفناش الشمس مش مهم ان شاء الله تبقى 8 ونص مش لمنا كلنا لسه امبارح عشان تابع عبدو طيب الحمد لله يا عبدو الحمد لله يلا أولاد يلا كل واحد <تصفيق> يلا يلا يا, يلا يا عم راح تجيب جريته واولاده كل سنه ولطيبه اه يا عم انا يخليك يا بابا الوس كل سنه ولطيبه اه يا عم لحظه أولاد اقول كلمه واحده بس زي النهارده من سنه كنت بتمنى اللمبه دي كنت بتمنى اللحظه دي بنات العزيزات ابنائي الاعزاء Shukran. Baba! Baba! Baba! Baba! المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل ربما جمع حضرتك بالفنان الكبير الراحل كمال الشناوي عملين كلاهما ترك بصمة كبيرة في تاريخ الدراما المصرية وكلاهما ناقش موضوعات مر بها المجتمع المصري بعضها كان في حينها في حين عرض المسلسل والبعض الآخر تصورنا أن مسلسل تنبأ بحدوثها فيما بعد هذه الأعمال العائلة والناس ولدواعي أمنية لو توقفت عند دواعي أمنية هذا العمل والذي يدور في إطار سياسي اجتماعي ويناقش قضية هامة بتتركز على فقدان العدل وما يعقبه من فقدان الأمن والأمان وقد تولت فيما بعد العنف والإرهاب وربما هذا ما عانينا منه قريبا في المجتمع المصري هل بالفعل كنت تتنبأ وقتها وقت تنفيذه ورؤيتك الإخراجية بأن هذا سوف يحدث لمصر؟ أكيد يعني هو الكاتب سيناريو محسن الجلاد فالعمل ده حقيقة أنا كنت متحمس له جدا لأن حسيت انه وإحنا عملناها تقريبا سنة 2001 تقريبا 2002 على ما أعتقد أيوه لكن في الوقت ده فعلا كانت خلاص الدولة بدأت مساله بقى ايه القيادة او المسؤولين في الدولة كل واحد بيدور على نفسه وعايز يحمي نفسه وبدأ حتى على فكره حته الميليشيات مم. يعني ميليشيات الخاصه مع شركات الأمن الخاصة فأنا كان لازم يحصل نوع من جرس الإنذار وده المفروض ده دور الدراما اللي هي مش نقل الواقع إنما يتسبق الواقع شوف الواقع ده ممكن حيودينا فين فتتكلم على حتى اللي احنا رحلها مم. فالناس تحذر لكن ما هو إيه إن أنا لك أعرض الواقع طبما الواقع ما أنا شايفه ده ما المخرج كبير وله تاريخ وباع وثقة في هذا المجال مع فنان له أيضا باع طويل وتاريخ طويل في هذا المجال كيف كانت المعاملة ما بين هذا المخرج الكبير المخرج محمد فاضل والفنان الكبير الراحل كامل الشينا والله أنا بتجربتي الطويلة مع كل هؤلاء العظماء لا دول في العمل الفني كأن وجه جديد ما دام مقتنع بالعمل الفني نصا ومخرجا يعني أنا لا أعاني في التعامل مع هؤلاء العظام وليس صحيح ما يردد أستاذ محمد عن أنهم يتدخلون في الرؤية الإخراجية من منطلق هذه الفبرة هم يتدخلوا لما يلاقوا أن الرؤية الإخراجية فعلا مش مقنعة هو أنا بقولش أن المخرج بيفرد المخرج لازم بقى مقنعة لازم اما انا اقول للفنان والله هنا هتتحرك وتعمل كذا هو جواه يبقى حاسس ان الحركه دي هي الصح لان كمان ما هو المخرج مش بيقدم حاجه واحده في كل الاعمال كل عمل له طبيعته وطبعه اهلا فهمت. وسهلا محمود فهمي صاحب ومدير شركه الامان للحراسات الخاصه مم. مم. فارس مغوار وزغلوله عبد السلام المرشحين لحراسه حضرتك متاكد انهم دور اللي حابوا فلوس البنك طبعا طبعا يا فندم غريبه بس انا بقى متاكد ان الجراي كانت مبالغه شويه يا فريد بيه فارس مش مجرد حارس خاص عادي أسب كليه الشرطه من سنه تالته كان دايماً بيطلع الأول في الرماية وقبل ما يشتغل حارس خاص خد دورات تدريبية مكسفة مم. ماشي أبو ده زغلولة امم زيه؟ زغلولة مساعد فارس ومر بنفس التدريبات المكثفه اللي مر بيها فارس وانا واثق إن هما الاثنين هوفروا التأمين الكامل لساتك طيب يا شغلهم بس انا عايز معهم عشرين أو ثلاثين نفر زيهم ليه يا فندم وحضرتك ناوي تحارب أمريكا ولا حاجة؟ وانت سارق انا عايز اتخذ اجراءات امن مشدده عايز اقفل اي ثغره ممكن اعداء يدخلوني بنا وحضرتك ليك اعداء كتير للدرجه دي كل انسان ناجح بتكتر اعدائه ربنا يوسف يا باشا فريد بيه يعني انا شايف لو اتفقنا انا وزغلول كفايه اوي لحماد حضرتك انتوا الاثنين بس ايوه فريد بيه الاستاذ فارس ومعاه زغلول انا شايف انهم كفايه اوي وبعدين جربك هيبقى معاك اكف حراسه خاصه وطاقم سكيورتي عادي على باب الفيلا لا لا انا راجل ممدد في حياتي ما اقدرش اعتمد على الاتنين دول بس حصل خير يا فندم يلا بينا محمود بيها وانا شايف ان شركات الحراسه ماليه البلد ممكن يوفروا لحضرتك 5 6000 حارس حصول كويس انت هتشتغل معايا بصفه اساسيه انبه ده انا وزغلول بس ما هو مش ممكن انت وزغلول هتقدروا تعملوا شبكة حراسة عليا وعلى أولادي في شغلنا وبيتنا لازم يبقى في كذا طعم معاك ثم أنا آخي اللي حدفع مع فندم عشان نوفر لحضرتك الحماية المطلوبة كده كده حضرتك هتدفع لمحمود بيه اللي هو حيطلبه وبعدين صدقني يا فندم أنا وزغلول كفاية قوي لحماية حضرتك مدام أنتوا شايفين هم أد المسؤولية أنا ما عنديش مانع وهدفع لكم اللي أنتوا هذا المخرج الكبير محمد فاضل حقيقة لم يقتصر على التلفزيون فحسب ولم يكتفي بهذا النجاح الذي تحقق من خلال الدراما التلفزيوني ولكنه انتد أيضا إلى السينما وقدم عدد من الأفلام أعتقد أنها لاقت نجاحا أيضا على المستوى السينمائي. من هذه الأفلام اسمح لي أتوقف عند حب في الزنزانة هذا العمل الكبير الذي ترك بصمة في تاريخ السينما المصرية إذا تحدثنا عن خلفيات هذا العمل وتعامل مع السندريلا والفنان عادل الإمام والذي احتل في فترة كبيرة من فترة السينما المصرية فتى السينما الأول بالنسبة الإمام احنا كنا تعاملنا قبل كده في أعمال كثيرة اولا من أيام حتى كليه زراعة هو كان زراعة القاهرة وأنا كنا زراعة اسكندرية فكنا بنتقابل في أسابيع شباب الجامعة على سبيل المثال لكن حتى كتعامل جوه الدراما التليفزيونية عادل الإمام كان عمل معايا قبلها مسلسل اسمه فنان والهندسة كان بطولة صباعيه لعلي سالم ثم الرجل والدخان ايضا صباعيه في رمضان لعاصم توفيق ثم احلام الفتى الطير ده كان سنة 78 وسبعين لوحيد حامد فكان يعني لا انا علاقتي بعادل كانت طلاقه خاصه يعني سعاد كان اول مره نتعامل اه كنت طبعا بعرفها قبل كده كنجمه عظيمة وجميلة فطبعا هم كتير قالوا يخد خد بالك ده سعاد دي عارفه ايه وبتقعد في المكياج ايه معلش هجرب طبعا الناس اللي هم ولاد الحلال يعني فقلت لهم هجرب فعلا رحت أنا الاستاذ ابراهيم موجي عندها في البيت بعتنا لها السيناريو طبعا قبلها قريته وقلنا لها هنجيلك نقرا سوا فروحنا فعلا عادي في البتاء وقعدنا كاتب السيناريو وانا وهي قرينا السيناريو كلمة كلمة لك ملاحظة ايه فكانت ايه, ايه بنتنقش خلاص اي تعديل حطر ده, ده نقنح انه لا لا الجملة لازم تفضل كده لا الموقف ده يفضل كده المهم دخلنا للبلاتو طلاقا التزام من الاتنين كما لو كانوا وجوه جديدة كل واحد في المعد كل واحد جاي جائز هي اه بتاخد وقت في مكياج بس بتصحى بدري في البيت يعني مثلا لو الوردر الساعة تسعة صباحا هي بتصحى في بيتها من خمسة صباحا بتعمل مكياجها وتعمل كل اللي هي عايزها في حسب احساسها بالسخصية يعني وعلى فكرة من الناس اللي بيحسوا بشخصيات يعني ملابسها دايما مناسبة للشخصية وهي اللي بتعمل ده بالاشتراك مع واحدة من قريباتها مثلا اخي العزيز صلاح انا اسمي فايزة حسن كنت في الجامعه وكان فضلي سنة وتخرج اللي متحكم عليها بتلات سنين قربوا يخلصوا عقبالك انا فكرت في طريقة نقدر نشوف بها بعض من قريب اطلب منه ومش اغلقنا بطيات عيش انت عارف ان سجن الناس ما فيهوش فر جريت العيش بناخدها من سجن الرجال وانتم كل يوم بتشيلوا العيش لغاية البوابة بوابة سجننا سجن الناس انا هكون في النباط شاية اللي بتستلم منكم بالطريقتي نتقابل عند البوابة احنا ما نعرفش شكل بعض سهل انك تعلم نفسك بعلامة وعلم نفسي بعلامة ولا اقولك بلاش تعلم نفسك باي علامة ولا انا كمان ونشوف اذا كنا هنعرف بعض ولا لأ لو عرفنا بعض يبقى اروحنا نوافقة بعض ولو توهنا عن بعض ايضار ما دخلت شر سبني اعرفك بقلبي وتعرفني انا دخلت السجن دي انا كن تسدقيني <تصفيق> انا مش عاوز اعرف كل اللي عايزه دلوقتي ان المسافة بيننا تصغر نفسي سلم عليك نفسي المسك وما نفسي يشوفك من قريب وحسني طريا ان شاء الله المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل من الثنائيات الناجحة في الوسط الفني فنانة كبيرة فردوس عبد الحميد والمخرج الكبير الفنان محمد فاضل عندما أسأل حضرتك عن الرؤية والاقتناع بموهبة هذه الفنانة الكبيرة فهي تتضح بالطبع وبتأكيد هي موجودة ولكن عندما أسأل المخرج الكبير محمد فاضل عن أكثر ما جذب في إنسانيات الفنانة القديره فردوس عبد الحميد ماذا يقول؟ هو يعني أحب أن أبدأ بالنحية الفنية لأن نحية الزهرة للناس أكتر طبعا فردوس طلع الأولى على معهد فيلم المسرحية وأيضا درست في الكونسرفتوار فأنا كنت بتفرج عليها في المسرح القومي لأنها تشتغل في المسرح القومي من ويا طالبة فهي كنت بتابعها وبعدين هي سنة 77 فردوس عب حميد طلعت في نيزو بطولة أنا بصراحة كان أول طلب لا كان في مسلسل أحلام الفتى الطاير مع الفنان عادل الإمام اللي هي الدور اللي عملته الأستاذة الفنانة الكبيرة رجاء حسين لأن سنتها فردوس كان عندهم عرض مسرح قومي في تونس لكن اعتذرت لأنه كان عندها سفر لتونس مهرجان مسرح هناك فالمهم سنة 77 الزميل محمد أبو أزوليني الرملي عطوها بطولة ميزو مع سمير غانم ثم بابا عبدو كان 79 ده كان أول عمل فني إن اشترك فيه سنة طبعا هي قدرتها يعني موثلة موهوبة أنا دايما أقولها أنت بتنتمي لجيل امينه رزق مش سنا لكن سلوكا فنيا اللي هو الممثل الملتزم الموهبة دي بتاعت ربنا يعني إيه بيديها للبعض وكل بقدر يعني فهي الحمد لله ربنا اعطيها سواء موهبه تمثيل أو غناء كمان وهي كده ده بالدراسة فإذا ده يعني مزايا متوفرة لها زيادة تتميز بأنها الجيل ده جيل الملتزم اللي مفيش في دماغه حاجة غير فنه ده النواحي الفنية النواحي بقى الإنسانية إحنا ممكن قرب حاجة إن إحنا مفيش في حياة أي منا حاجة غير الفن حتى لرياضة ولا هو الفن والسفر على فكرة تدقيقا للحكاية ننزل ونخرج ونحفلات ونروح مش عارف ايه حفلة مين ومين عازم مين لا لا, لا ده مش موجود فالتقينا في الحكاية دي التقينا في التقارب عقلي في رؤية مشاكل المجتمع طبعا ضد اي اسفاف في الفن وبندافع عن الحكاية دي مش ضد القطاع الخاص زي ما قلت احنا اشتغلنا كتير مع القطاع الخاص لكن هناك القطاع الخاص المحترم الحمد لله وان شاء الله تظل هذه الثنائية الرائعة في الوسط الفني تستمر إلى ما شاء الله دائما يضيم على هذه الحياة الوسرية النجاح وتوفيق بإذن الله ناصر 56 هذا العمل الذي يعتبر من الأفلام المستحدثة في السينما المصرية والتي قدمت مؤخرا وعذرا في السنوات الأخيرة ولكنه طرق بصمة ربما لم تشاهد في تاريخ السينما منذ فترة طويلة مع الفتى الأصمر والنمر الأسود الفنان الكبير الراحل أحمد زكي رؤية حضرتك الإخراجية في تناول شخصيات وأحداث تاريخية هل اختلفت عن رؤيتك الدرامية وباقي الأعمال السينماية الأخرى؟ بالعكس ده هو تأكيد للرؤية الدرامية في الدراما الاجتماعية أنا بختار من التاريخ مرحلة مش عشان أسجلها تاريخية إنما عشان أسقطها على الحاضر يعني كان إيه في نصر 56 وأتعمل سنة 95 وعرض 96 كان قاميها بقى مسألة تدين علاقتنا بالعالم يعني نعتمد بقى على الاستيراد ونعتمد على المعونات ايه والمساعدات الأمريكية ايه وبتاع فكان مطلوب نقول لهم لا يا جماعة الشعب المصري قادر والشباب المصري قادر على إدارة المشروعات الكبيرة زي قناة السويس كده وهو يوم تقميم قناة السويس سنة 56 كان مهندس محمود يونس ومجموعته اللي هما قاموا بتنفيذ القرار وقداروا قناة السويس بأجيال مختلفة لحد النهاردة دون أن تتوقف الملاحة يوم واحد في قناة السويس ما عادة أيام الحروب طبعا أثبت إنه لا ده شباب مصري قادر لأنه كمان إيه إدارة شركة قناة سويس اللي كان بيجدرها الانجليز والفرنسيين طب إزاي قدر الشباب المصري مهندسين وضباط بحرية ومرشدين وحتى بطول حسابات لأن ده بيمر علينا كل العملات يعني كل الدول يعني قصدي لازم نفكر إنه إدارة قناة سويس دي إدارة مش سهله أن بتتعامل مع كل العالم فحبينا نقول لا ده المصريين ده أساس اختياري للفترة يعني قصدي الأعمال التاريخية في الفن لازم فيه رسالة أيضا مجرد تسجيل تاريخ حياة تاريخ حياة ممكن يبقى في كتاب ممكن يبقى فيلم تسجيلي لكن لا عشان. التركيز على رصد مرحلة معينة من هذه الحكبة التاريخية بيعطي رسالة بالضبط هو ده يعني بيوظف التاريخ من أجل الحياة الحالية عشان ما يبقاش الناس بتتفرج عليه كتاريخ أيها المواطنون في هذه الأيام التي وفيها فيها من أجل حريتنا حرية الشعر المصر ومن أجل الشرف الوطني احب ان اقول لكم ان مصر كانت دائما كانت دائما مصر مقبره للوزاء ان جميع الامبراطوريات التي قامت عليها على مر الزمن انتهت وتلاشت انتهت الوزاء وانتهت الامبراطوريات وبقيت مصر وبقي الشعب المصري. قبل أن أختتم هذه الصفرة التي لا أود أن تنتهي بأي حال من الأحوال لابد أن نطمئن على الفنان والمخرج الكبير والقدير أستاذ محمد فاضل وأين أنت الآن من الدراما التلفزيونية والإخراج السنمائي <تصفيق> أخيراً أتيح لي هذا العام الحمد لله في مايو اللي فات نعمل فيلم تسجيلي مدته ناصر ديئة اسمه أصل الحكاية انتاج المركز المصري لمكافحة الإرهاب ده مركز أو منظمة مدنية خاصة يعني مش حكومية وعملنا الفيلم ده وأنا وقسنا ريقول وفكرتي وإخراجي والتعليق الصوتي للفنانة فردوس عبد الحميد بنتكلم عن إنه الإرهاب مزيما الناس بتحاول تصوروا لا ده تطرف ديني لا يا جماعة الإرهاب خطاب استعماري منتقبا بالنقاب الديني ده معنى لازم نركز عليه وعشان كده سميناه أصل الحكاية ده آخر حاجة عملتها أتمنى أن نعمل سلسلة وإذا كانت أصل الحكاية بهذا الشكل فأرجو من حضرتك أن يكون هناك سلسلة وسلاسل في هذا المضمون صحيح أنا ما بقولش أن احنا هنجيش الجيوش ونحارب بهذا الاستعمار لكن على الأقل نبع عارفين الحكاية فين لكن فعلا الأساس هو خطاب استعماري. فكر وعقل وثقافة تلك هي المميزات التي تتميز بها هذه الشخصية هي التي جعلتني أتأملها من خلال أعمال قدمت على الشاشة الصغيرة وكانت تحمل مجموعة كبيرة من الأهداف أو على شاشة السينما ألا وهو المخرج الكبير والقدير الأستاذ محمد فاضل كل الشكر والتحية والتقدير على هذا التاريخ المشرف الذي احترمته فيه المشاهد المصري والعربي شكرا وتحياتي لكل المستمعين في كل مكان الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل